ونعوذ بالله من شرور نفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يغلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وقبيله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 والدورة واحدة الدور يعني إذا فعلت هذا الفعل الذي هو اسمه الضرب تقول ضربته ضربا لكن إذا ضربت مرة واحدة تقول ضربته ضربة إذا الدورة هي المرة الواحدة للدور عندما الدور هذه تسمى دورة وإما أو إلا في الدور فالدورة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 الاسم المؤنث شوان كان مخطوما بيتاء او غير مخطوما بتاء ما يهمناش اذا جمعنا الاسم المؤنث نتبع الحرف الثاني الاول نتبعه بمعنى انت تكتب القاعدة طبعا هذه امور تجعلها على الحواش تجعلها الهامش تستفيدها يعني اذا جمعت كلمة مؤنثة تتبع الحرف الثاني فجعله مثل حركة الحرف الاول مثلا ضربة ضربة اسم انثى لللف مؤنث ضربات ماذا فعلنا اتبعنا الراء بالض ضربات كانت ضربه بالسكون رجعنا الراء مفتوحه ضربات جلست جلست سجدت سجدات وركع ركعات ولكن هذا ال مسألة لإتباع العين للعين إتباع الحرف الثاني للحرف الأول له شروط الشرط أهم شرط أن يكون الحرف الثاني صحيحا ما يكونش حرف علا و أو آلف أو يا يبد يكون حرف صحيح مثلا كلمة بيضة تقول لي بيضات مش تقول بيضات لأن الحرف الثاني ما رهوش صحيح فعرفوا الحروف العربية نوعان كين صحيحة رايبارب وكين مريضة معتلة بها علا الحروف المريضة ثلاثة الوا والألف واليا ثم هو حرف علا حروف علا مريضة أما الأخرى تستطيع أن تحمل أي شيء تحمل أي حرة لكن هذه حروف مريضة قال ما لازمش يكون الحرف الثاني مريضا ووا أو آلفا أو يا إذا نقول بيضة بيضات دورة دورات وقال ابن مالك رحمه الله تعالى في الخلاصة مسالم العين الثلاث اسما أنل اتباع عين فاءه بما شكر والسالم العين, والسالم العين إذا كان سالم الثلاث اسما أنل إذا كان اسما وليس وصفا اتباع عين فاءه بما شكر فتقول في ركع ركعات ظلمة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 وفهموا معناها وحتى السياسيون وحتى أهل الفنون الأخرى يستعملون هذه اللفظة في مشاريعهم إذا حددوا زمن المعين لأحاط بشيء معين سموا ذلك دورة فيقولون فلان يقوم بدورة ما معنى الدورة؟ يحدد زمن معين ليحيط بأشياء معينة فأهل الجبدي هم أولى من يضعون مثل هذه الدورات ليحيطوا ببعض الفنون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 ما أغلى عني مالية هلك عني سلطانية بعد ذكر هذين الأمرين ما أغلى عني مالية أي الماء كأنه كذلك قال لك الشيء الذي كان يصرفني عن الخير هو المال أو سلطان هلك عني سلطانية ولم يذكر أمر المهم من نعيشه اليوم وهو الراحة مع أن الراحة من أهم الصوارف التي تصرف الناس اليوم عن العنب أهم شيء أكثر شيء راحة ولكن لماذا لم يذكره سبحانه وتعالى مع أنه معروف أن السالف كان يحذرون من الراحة في مقدمة صاح مسلم عن يحيي بن أبي كثير قال لا ينال العلم بالراحة أبدا ذلك لأن المقام أو يتحدث عن العاملين سواء بخير أو بشر حتى الأعداء من الكافرين والمشركين والملحيدين لا يرتاحون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 فنحن نخفف المنكرات بمثل هذه الاشياء وهذا ضرب من الجهاد ضرب من الجهاد وهذا الجهاد يدوم الجهاد هذا هو العلم تحصيل العلم فهمه انك تدع الراحه تدع المال تدع الاهل تدع الانبساط هون تدع الفسح التنزه تدع لماذا لاجل أن تنكب على طلب العلم كتابه ومشي وبذل وغيره هذا جهاد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 مدنية ولا مكية بإجماع العلماء مكية ونحن نعلم أن في مكة لم يكن القتال مشروعا بل كان محرما فما بال المولى يقول وجاهدهم به جهاد كبير شو جاهدهم أي بالحجة والبيان بالدعوة وكذلك المنافقون يجوز قتلهم المنافقون يجوز قتلهم ما, ما شرع الله عز وجل قتلهم لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يقول الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين بماذا بالحج والبيان بالعلم فنلاحظ أن هذا الجهاد عام في جميع الأوقات مع جميع الناس وفي سنة أبي داود عن أناس بن مالك قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم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 وفي تحصيل أمات العلوم. أمات العلوم أي الأمور التي ترجع إليها كل الأشياء ولا لا يمكننا ذلك إلا في إجراء مثل هذه المجالس المحددة زمنا والمحددة فنا حتى نأتي على أمور ان شاء الله تعالى تكون نافعة وثمارها يانع ونبدأ في أول مجالسنا هذه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 وصول اعتقاد السلف فنقول من باب بيان فضل هذا العلم وفضل الاعتناء باعتقاد السلف انه ينبغي للمسلم دائما ولا غفله في جميع لحظاته ان يسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعلم النافع هو الذي يعود على المسلم بالخير في الدنيا والاخر لان هناك علم نافع وهناك علم غير نافع وهناك علم ضار هناك علم لا يضر لكن لا ينفع هناك علم يضر وهناك علم نافع فالإنسان عليه ان يسأل الله سبحانه العلم النافع كما جاء في الحديث الذي روى ابن وغيره وهو في السلسلة الصحيحة لشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا الله علما نافعا سألوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينتقه ألا أحب الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع ولم يقتصر رسول الله عليه الصلاة والسلام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 عن أبي هريرة رضي الله تعالى نوع قال, قال رسول الله عليه الصلاة والسلام احرس على ما ينفعك صح ما هو الشيء الذي يمنعني من الحرس قال ولا تعجز سبحان الله ولا تعجز إياك أن تعجز إياك أن, تعجز اياك ان تخمل أن تتكاسم احرس على ما ينفعك ولا تعجز وكيف لا أعجز واستعين بالله احرس على ما ينفعك ولا تعجز واستعين بالله هذا من جوامع كلمة رسول الله عليه الصلاة والسلام لذلك قال كثير من أهل العلم ومن باب النصح أنصح لإخوة أن, أن يحاول أن يطالع ومن طالعه يحاول أن يذاكرها ويراجع دائماً هذه الرسالة النافعة للشيخ ابن رجب ابن الإمام ابن رجب الحنب لفضل علم السلف على الخلف فهذه الرسالة ينبغي أن يرجع إليها طالب العلم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 صفات الله وأسماءه التي تعرف كبير فتزداد له حبا وتزداد له قربا ثم تنتقل إلى دراسة الإيمان بالملائكة إلى دراسة الإيمان باليوم الآخر تدرسه دراسة معمّقة يعني تعيش تلك الأيام في عدة يعني تعيشها هذا هو المقصود ثم تدرس الإيمان بالرسل لازم تعرفهم لماذا لأن الإنسان إذا درس عن الرسل تخلق بأخلاقهم وسلك منهجهم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 يعني ندرس تلك العقيدة نعم ولكن ندرس الاعتقاد السلف للجهة الأخرى وهو أصول الاستدلال على منهج السلف يعني أصول اعتقاد السلف بمعنى ما هي الأشياء التي يبني عليها السلف معتقادهم إذن فظهور مثل أهل البدع وأهل الأهواء وأهل الانحراف أضاع للمسلمين أوقاتا فجعلوهم ابحثون في ما هو زائد على أمر العقيد وهو الاستدلال عليها وإن لا فقد كانت العقيدة معروفة مستندها كتاب الله سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما أجمع عليه السلام هذه ثمارة المعتقد نقول ذلك لننبه دائماً للأخوة أنه لا, يغني. لا يغنيك أبداً أن تهتم بالجزء الأول فقط وكيف نرد الشبهات وكيف نستدل على الصحة المعتقد لا تغفل عن الأمر المقصود شو هو الأمر المقصود؟ هو معرفة الله معرفته هو معرفة أركان الإيمان الستة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 ولكن تنازع الناس فادعاه إليه الصوفية الصوفية ما تركوا إنسانا صالحا إلا وأرادوا أن يستميلوه إليه يقول الإمام الأحمد على المعروف يعني كيف نال تلك المرتبة فقال كان معه أصل العلم شوف نعم كان معه أصل العلم خشية الله هذا هو الأصل كان معه أصل العلم خشية الله فأصل العلم قال ابن رجل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 لأن دراسة الثمار هذه هي التي تورثني هذه الأشياء محبة الله وخشيته والقرب منه والأنس به ثم يتلوه العلم بأحكام الله فقه ثم يتلوه العلم بأحكام الله عز وجل من حلال وحرام ومندوب ومكروه وغير ذلك وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد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 سأله رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن العلم النافع يأتي بي تلك الأشياء العلم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشى ودعوة لا يستجوز بدأ بالعلم لأنه هذه الأشياء ومن فاته هذا العلم النافع وقع في الأربع التي استعاد النبي صلى الله عليه وسلم منها وصار علمه وبالا وحجة عليه.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 إن أولى ما يتنافس به المتنافسون ضاهد المنافسات أين تكون وأحرى ما يتسابق في حلبة سباقه المتسابقون ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاله كفيلا لليحصر لك السعادة وعلى طريق هذه السعادة دليلا وذلك العلم النافع والعمل الصالح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 في كتاب اسمه نداء المرحومين والمحروم والمحرومين لمن هذا كتاب جيد, هذا جيد يأتيك بكل نداء في الكتاب الى المرحومين هم يا ايها الذين امنوا والمحرومين يا ايها الذين كفروا فنداء المرحومين والمحرومين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 وشرفه لشرف معلومه تابعا كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد وأنفعها علم أحكام أفعال العبيد شوف كلامهما يتشابه جدا ابن راجب بن نظيم العلوم الاعتقاد في الله وأنفع العلم بالأحكام أو أنفع العمل هو أحكام الله أحكام أفعال العبيد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 صراعاتهم قائمة على غير الحق الذي يرضاه رب الأرض والسماوات كانت قائمة على العصبية والقبلية وكان شعارهم ما ذكره زهير بن أبي في قص معلقته ومن لم يذذ عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم شو بك لا مؤمن هكذا زهير بن أبي يصور لك الواقع في ذلك الزمن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 من جهات كثيرة ليس هذا موضع بسطة لكن شو يقول رحمه الله في صفحة التاسعة عشر من كتابه الشرك ومضاير يتحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقول فلا ترك النبي عليه الصلاة والسلام التنديد بالأصناب أي لم يترك التنديد بالأصناب وهو وحيد ولا ذهل عنه وهو محصور بالشعب ثلاث سنوات شديدات يعني وحيد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 وهو ظاهر بمدينته بين أنصاره حتى لما أرجع للمدينة وظهر لم يقطع الحديث عن التوحيد ولا أغلق باذ الخوض فيه بعد فتح مكة بالعكس بعد فتح مكة ازداد الأمر دعوة للتوحيد ولا شغل عنه وهو يجاهل وينتصر ويكر ولا يفر حتى بعد ذلك باقيه ولا بطلب البيع على القتال حتى يكرر البيع على التوحيد إذن فنلحظ الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقطع ذلك نحن نزيد على ابن مبارك بن حتى وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو يدعو إلى التوحيد قاتل الله بيهود والنصارى لعن الله بيهود والنصارى اتخذ قبور أنبيائه مساجد في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام في أوج قوته وفي مراحل عظم دولته أرسل جريرا بعبد الله البجلي إلى اليمن ليهدي ما شو الكعبة اليمانية. ويقول جرير والحديث في الصيحين يهدي من الكعبة في هذا الخلص يقول جرير قال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الحديث في الصيحين وأرجو تأم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة صنم طاغي الدوس الذي كان يعبده الجاهدين فانطلقت فنفرت في خمسين ومئة فارس من الحمس من, من الحمس 150 فارس من الحمس انطلقوا نحو اليمن الى خثعم وبجيل وغيره قلنا كان عنده مشكل جاري شوه لا يحسن الركوب لا, لا. لا. لا يمسك لا يتماسك فوقه الخيل في الفارس فقال وكنت لا أثبت على الخير فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه أصابعه في صدري وقال اللهم ثبته أي على الفارس واجعله هذه المهديا فانطلقنا إليها فكسرناه وحرقناه وقتلنا من وجدنا عنده ثم بعث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يخبره فقال رسول جرير والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرب فبارك النبي صلى الله عليه وسلم في خير أحمس ورجالها خمس مرات ما الذي نلاحظه في هذا القصة شيء يلفت لانتباه كين شيء يلفت لانتباه في هذا القصة شو يلا شاركوا مو شيء دقيق بالهدم لم يكتفي بالهدم كان غير مرتاح جيد هذه كلها ضاع عليها السطور التي ذكره لم يكتفي بالهدم لم يكت... غير مرتاح لكن شيء في اخر الحديث شو يقول لك جرير فبارك في خيل احمس خمس مرات لكي تعالوا بالبركه ونحن نعلم ان عاده الرسول صلى الله عليه وسلم شنو هي مسلم عند ابن عباس هاي المسعود ايش وكان رسول الله عليه الصلاه والسلام اذا دعى دع ثلاثا دائما يدعي ثلاث مرات اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم هنا خمس مرات اللهم بارك في خير احمد اسلام بارك في خير احمد اسلام خمس مرات تفهمت بنا لا توقفوا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 وجاء كفار قريش المعروفون وصاروا يستهزئون بالرسول عليه الصلاة والسلام ويلقون عليه التراب فعندما هم يضحكون بدأ رسول الله عليه الصلاة والسلام فعياتهم توجه نحو الكعبة وكان إذا دعا دعا ثلاثة هكذا يقول اللهم عليك بشعبة ابن ربيع وعتبة ابن ربيع واجابهم دعا تعرضوا الحديث كان إذا دعا كأنه لما كان يدعو إلى نفسه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 فظهرت الفرق ظهرت القدرية أول بدعة ظهرت القدرية ثم قابلها بذلك طبعا طبعا لا بد يكون شيء مصادم لها وهو القدرية يقولون أن الأمر أنف يعني إنسان هو الذي يخلق أفعاله كان لابد أن تظهر في مقابلها طرف وهو الجبرية ثم ظهر الخوارج في مقابل ظهر المرجئة ثم تعرفون قصة علم الكلام كيف ظهر في هذه الأمة المأمون كان شغوفا بالعلوم تاع اليونان وفارس وغيرها حتى علم الهند حتى علوم الهند فقد ظهرت الترجمه في اوج قوتها في ذلك العصر العبازي وكان من بين المترجمين عبد الله بن مقفع الاديب المعروف و بتایید من البرامكه المعروفين فجاءت كتب اليونان إلى دولة الإسلام وسبحان الله لما عرض المأمون بعث المأمون إلى الروم أن يرسلوا إلينا لكتب الفلاسفة من اليونان وغيرهم ماذا اجتمع در اجتمع طارئ ماذا ترون فقال أحد الرهبان والله ما دخلت هذه الكتب إلى قوم إلا أفسدتهم فأرسل بها إلينا فأرسلوها إلى المأمون وحدثت الترجمة وصار الناس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 لأن الله عز وجل قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وأي فساد أعظم أن تمس عقيدة المسلمين وسنرى إن شاء الله تعالى في أصول الاعتقال ثمرت البحث في مسائل العقيدة سنرى لأن الأمر خطير أخطر, من أن نت... أخطر مما نتصور أمر يتعلق بأشياء أعظم مما يبدو إلينا إحنا أخترت أن ما بار السلف يدندنون كل هذه الدندنة حول اعتقاد بعض الأشياء يعني يقيمون حربا ويصفون المخالف بالبدعة وغير ذلك سترى ان شاء الله تعالى في الأصل في أحد الأصول أهل, أهل السنة في نبذ العقل وذن الكلام وغير ذلك سترى فائدة هذا الحرص إذن ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها هؤلاء أفسدوا وكان لابد لأهل السنة أن يقوموا بإصلاح ما فسد من عقيدة المسلمين زد وفطرتهم فسدت العقيدة فسدت الفطرة وهذا هو الصراط الذي دعان الله عز وجل إليه وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولتتبعوا السبلة فتفرق بكم عن سبيله هذا هو الصراط الذي كان يدعو إله الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال الله سبحانه وتعالى كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا من التبع وسبحان الله وما أنا من المشركين هذا هو الصراط الذي ضمن الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه بأن يكونوا من أهل الفرقة الناجية افترق, افترق بل إسرائيل على ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وستفترق أمتي على ثلاثة وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي قال الجماعة في رواية تحسن بمجموع طرقها ما أنا عليه اليوم وأصحابه إذن فهذه الطائفة الناجية زيد هي الطائفة المنصورة لا تزال طائفة من أمة ظاهر. لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم لأن المخالف عدو المخذل معاك هذا المخالف عدو يخالفك ويحاربك كين في صفوفك ما يخالفكش لكن يخذلك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 ما بني على فاسد فهو فاسد إذن, إذن ما بدأ إذن أن نعتني بماذا بالبناء لأنك إذا احسنت البناء أحكمت كل شيء يعني شوق إذا كان إنسان عنده أصل صحيح لا تخشى علي ثانيا يقول ابن تيميا رحمه الله في عدد من مواقن من كتبه والاختلاف في الدلائل أعظم من اختلاف في المسائل يعني تختلف مع الإنسان في الأصول أعظم من أن تختلف معه في الفرع مثلا أن توشيعي تتناظر أن توشيعي تناظره في الفرع خطأ ناظره في الأصول على ماذا سنتناخص معه الأصول كتاب الله نعم. نعم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام هنا يبدأ. تبدأ المخالفة أنه لا يأخذ بالسنة المستقات من عدد من الصحاب إلا عن ستة المعروفين لديهم إذن صحيح له الأصل اختلاف الأصول أخطر وأعظم من اختلاف الفروع فنحن نعتني بالأصول فإذا أحسننا وأحكمنا الأصول ساهل علينا بناء الفروع عليها وحتى لو خالفت إنسان صرت ميز سبحان الله هل خالفني في الأصول ولا خالفني في الفروع لأن كثير من الناس الآن نعبد إذا أخرج إنسان من دائرة أهل الحق تخرج بأصول أهل السنة شيء مشي بفرعان سنة لا علاقة لا, لا بفرعان سنة ولا بأصول نفهم لا كي الناس هكذا لا تدرك الأصول فضلا عن الفرعان والأصول التي سنعتني بها ان شاء الله تعالى في هذا المجالس نوعا أصول التلقي والاستذلال أصول التلقي والاستذلال وهذه أهم ثم أصول الإيمان أصول الإيمان أصول العقيدة أصول التلقي والاستدلال أي على ماذا تعتمد عقيدة أهل السنة والجماعة شو هو دليلها وهذا مهم صافي أصول الإيمان ومجموع هذه الأصول بنوعيها شحال 12 سته في أصول التلقي والاستدلال وسته في أصول الايمان أما أصول التلقي والاستدلال طبعا نعطي لكم إجمالا إجمالا ثم نأتي إن شاء الله تعالى على التفصيل لأنه ما من أصل إلا وتحته مباحثا نبحثان فالأصل الأول هو تبنى العقيدة على النقول الثابتة تبنى العقيدة على النقول الثابتة ونقصد بالنقول الثابتة فينقعوا الشيء الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع الصحيح الكتاب كتاب الله عز وجل سبحان الله عقيدة, عقيدة كتاب الله وسنة رسول الله الصلاة والسلام الصحيحة ولو كانت أحدا داخل رح نديره مباحث داخل رح نديره مباحث ولو كانت زلوا الإجماع الصحيح الثابت لأنه كاي الإجماعات لا تثبت ماشي الأصل الثاني طبعا نحن نمشي على النقول نحن نشوف تشير مع النقول حتى تموت شوف أجعل نقل عندك كتاب الله وصنة رسل هذا والشيء الذي الفارق بينه بينه كل مخالف شوف كان كافر ولا فاجر ولا مبتدع ولا فاسم شوف فرق بينك وبينه والنقل. النقل لذلك في الأصول نركز عن النقل إذن الأمر الأول تبنى العقيدة على النقول الصحيحة ثانيا تفهم النقول الصحيحة تفهم النقول الصحيحة على منهج سلف هذه الأمة طبعا تحت هذا مباحث نتطرق إلى ضرورة الرجوع إلى فهغ السلف هل وضروري؟ نعم. ضروري ثانيا نتطرق إلى أن علم السلف أسلم وأعلم وأحكم هذه من القواعد علم السلف أسلم وأعلم وأحكم أصل الثالث العقل الصريح لا يخالف نقل الصحيح العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح الأصل الرابع طبعا كذلك تحت هذا الأصل الثاني في هناك مباحث في مباحث تتعلق بموقف النقل. العقل من النقل ثم فصل في ذنب الكلام وأهله الأصل الرابع, الرابع رفض السلف لتأويل النقل رفض السلف لتأويل النقل يرفضون تأويل النقل وده سيجرنا طبعا إلى مباحث إلى مباحث تتعلق بالتأويل والأصل الخامس الاستدلال مراعات طرق الاستدلال بالنقل طرق الاستدلال بالنقل لأن الإنسان قد يعتمد على الكتاب والسنة والإجمال قد يعتمد على فهم السلف الصالح يعتمد على أن يخضع العقل للناس أم. تراه تفرض في هذا الشيء وما سبحان الله ويرفض القوم التأويل ولا يحسن معرفة طرق استدلال بهذه النقوة ونقصد أنه لا تعارض في شارعاته إذا جاءك نقلان أو أكثر تحسن كيف تستدل بهذه النقوة أنه لا تعارض ترجع المتشابه إلى المحكم تبني المطلق على المقيل على المطلق والخاص على العام وغير ذلك طرق الاستدلال المعروف وآخر القواعد استدل بالنقول ثم اعتقد استدل بالنقول ثم اعتقد لأن هذا الفارق أيضا بين أهل البداء والسلف السلف كانوا يعتقدون ثم يستدلون يستدلون ثم يعتقدون الأهل البيضاء لا يعتقدون ما يراه الشيخ ما عاشه في خلفية ثم يستدل ذلك فيصبح متراقب إذن هذه أصول ستة أصول ستة نأتي عليها وعلى شرحها ان شاء الله في هذه المجالس لدينا ثمانية عشر ساعة نحاول كيف نأتي على شرح هذه الأصول أما أصول الإيمان فهي ستة معروفة الإيمان بالله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 تعريفات ضرورية تعريفات ضرورية ألا وهي التعريف بالعقيدة والتعريف بالسلف والتعريف بأهل السنة والجماعة لماذا؟ لأننا سنعود إلى دائما سيبني أقول لك علم السلف أسلم أعلم أحكام لازم تعرف شو معناها السلف ومذهب أهل السنة لازم تعرف شو هذه والمعتقد المعتقد اعتقاد سنرى معنى هذه معاني هذه الالفاظ طبعا هذا اول مجلس ان شاء الله تعالى وقد الان لديكم برنامج هذه الدوره ثلاث ساعات كل يوم و18 ساعه في اصول الفقه واصول الاعتقاد واصول الحديث 12 ساعه في أصول النحو اصول التفسير وأصول الدعم هذا مكتفي بهذا القدر وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إلا أنت أصلاح فارك وأتوب إليك وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله تعالى الشيخ محمد حاج عيسى